اينما تكون وجودكم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وَإِن تُفْرِحُ أُمَّنْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الله فَإِنْ أَتَى يَكُونَ مِنْ عِنْدِهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَمَالِهَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا All right. <laughs>